وَم أَ زَلن على قَوْمِهِ مِ بَأْذِهِ مِنْ, من جُدِم مِنَ السَّماء لا صيحة واحده فاذا هم خامدون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على الليباد يا حسره النار ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من أنهم إليهم لا يرجعون هُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ الْمَنَاجِعِ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلُّ النَّاجِيَةِ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ فَجَرْنَا فِيهَا مِنَ النُّعُومِ وَأَنَ الْمَآ فِيهَا جَنَّاتٌ مِنَ الْخَيْرِ وَأَمْنًا بِوَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ النُّعُومِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيديهم. قل الا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ ذَ تقير العزيز العالم لاكَ تق العزيز العيم وَقَمَ رقدَغنهُ مَناز حتى عادَكَ نُرجون القدم وَقَمَ رقدَغ مهُ مَاز حتى عادكَ نُجون القملَشَّمسُ ي بَغِيلَعَم كَالقَمَرِ لَا لَيْلٌ سَابِقُ نَهَارُ لها أن تدرك القمر ولن يسبقنها وكل في فلك يسبحون فكل في فلك يسبحون وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ ما وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ إِلَّا رَحْمَةً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 وَمَا تَأْتيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا كافِغُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطْعِمَ مَنْ لَوْ يشاء صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وفي الصورة إذا هذا ما وعد الرحمن وصرف المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون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 وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان اد مين إهُ لَكُم مذون مين وَأَنبدون وَأَ يبضون هذا صطُم مُتَقم هذا صطُ متَقين وَلَقَ ضََّ منِكُم جبِل كَثط اَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ مَثَلًا تَكُونُونَ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَسْلَمُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم يسهُ في الخلْق ومنها في الخلْق افلا يعقلون افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي القول على الكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول وَذََّناَّهَا لَهُ فَمِنهَا رَقُوهُهُم وَمِنهَا يَأقُلون وَذَمَّهَلَهُ فَمِهَا رَقوههُ وَمِنهَا يَأقُلون وَلَهُم فِيهَا مَنَافُِ ومشارب, وَمَشَارِبِ أَفَلَا يَشْقُون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضارون رَجُمٌ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْصَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يسرون وما فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من لطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هي الذي انشاها اول مره قل يحييها الذي انشاها اول مره عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون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 قُلْ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شيء وإليه It doesn't